بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد كتاب منار السبيل في شرح الدليل للعلامة ابن ضويان رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس العاشر كتاب الحج وهو من أركان الإسلام وفروضه لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا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 أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليه فأهللت بهما فقال هديت لسنة نبيك رواه النسائي وشرط الوجوب خمسة أشياء الإسلام والعقل والبلوغ لحديث رفع القلام عن ثلاثة وكمل الحرية لأن العبد غير مستطيع لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يرزئان عن حجة الإسلام وعمرته حكاه الترمذي أجماعا لحديث ابن عباسل إن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت آلي هذا حج قال نعم ولك آجر رواه مسلم وهنه أيضا مرفوعا أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى رواه الشافعي والطيالسي في مسندهما فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزاءه عن حاجة الإسلام لانهما اتيا بالنسك حال الكمال قال الامام احمد قال ابن عباس إذا اعتق العبد بعرفة أجزاءه حجه فإن عتق بجمع لم يجزع عنه ما لم يكن أحرمه مفريدا أو قادلا وسعى بعد طواف القدوم لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولاها قدر له محدود وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف ويسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام الخامس الاستطاع وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله قال الترمذي العمل عليها عند أهل العلم وقول أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزهد والراحلة رواه الدار قطني عن ابن عباس نحوه رواه ابن ماجه وقال عكريمة الاستطاعة الصحة وقال الضحاك إن كان شابا فليؤجر نفسه بأكله وعاقبته أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض بشرط كونه فاضًا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية. وأن يكون فاضل عن مؤنته ومؤن عياله على الدوام، لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي، فقدمت لحديث كفى بالمرئثما أن يضيع من يقوت وقال في ضوضة والكافي إلى أن يعود فقط، وقدمه في الرعاية. قاله في الفروع. فمن كملت له هذه شروط لزمه الساعي. فورا نص عليه فيأثموا إن أخره بلا عذر بناء على أن الأمر للفور ولحديث ابن عباس المرفوع تعجل إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيحتمل أنه العذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه إن كان في الطريق أمن لأن إجابة الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا ولو بحرى لحديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله رواه أبو داود وسعيد فإن عجز عن السعي لعذر ككبار أو مرض لا يرجى برؤه لازمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه لحديث ابن عباس أن مرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحاج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الرحيلة أفأ حج عن قال حج عن متفق عليه فعلم منه جواز ريابة المرأة عن الرجل قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفة فعكسه أو لا من بلده أي العاجز لأنه وجب عليه كذلك ويجزئ ذلك ما لم ينزل العزر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب نص عليه لأن القضاء يكون بصيفة الأداء ولو لم يوصي بذلك لحديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت حج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته اقضوا الله فالله احق بالوفاء رواه البخاري ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره فان فعلا صرف الى حجة الاسلام لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال حجت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه احمد واحتج به وابو داود وابن حبان والطبراني. قال البيهقي اسناده صحيح وفي لفظ الدار هذه عنك وحج عن شبرمة وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما قال الإمام أحمد المحرم من السبيل لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم رواه أحمد بإسناد صحيح مكلفا فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود وتقدر على أجرته وعلى الزاد والرحلة لها وله لأنه من سبيلها فإن حدث بلا محرم حارم سفرها بدونه لما تغدم وأجزاءها حجها كمن حج ويترك قد يلزمه من نحو دين وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها باب الإحرام وهو واجب من الميقات لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام فميقات أهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة سبعة أميال أو ستة وهي أبعد المواقيت من مكة بينها وبين مكة عشرة أيام وميقات أهل الشام ومصر الجحفة قرية خاربة قرب رابغ بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان وميقات أهل نجد القرن على يوم وليلة من مكة وهذه الموقيت لأهلها ولمن مر عليها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 لقول عمر انظروا حذوها من قديد وفي لفظ من طريقكم رواه البخاري ومن لم يحاذي ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين لأنه أقل الموقيت قال في الشر أجمع على هذه الأربعة واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها وذات عرق بيقات أهل المشرق في قول أكثر قال ابن البر أجمع على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وعن عائشة مرفوع النحوة رواه أبو داود والنسائي ووقت عمر أيضا لأهل العراق ذات عرق رواه البخاري وزادت وزا وذات, عرق وذات عرق قرية خريبة قديمة من علاماتها المقابر القديمة وعرق هو الجبل المشرف على العقيق اقناع وعن أنس أنه كان يحرم من العقيق وكان الحسن بن صالح يحرم من الربدة وعن ابن عباس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق حسنه الترمذي وقال ابن عبد البضل هو أحوط من ذات عرق ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر لعدم وجود النية منهم وإذا عقد لم يبطل إلا بالردة لقوله تعالى لأن أشركت لا يحبطن عملك لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول قال ابن المنذر أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع والأصل فيه ما روى عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف له مهم خالف ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء روي عن ابن عمر وعلي وابي غيرة وابن عباس لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ويقضي من قابل قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قال الإمام أحمد وهو آخر أمره منه صلى الله عليه وسلم أوين في أوين أوين ويا الإفراد أو القران قال في الشرح ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك ثلاثة شاء وقد دل عليه قول عائشة فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج ومن من أهل بهما والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرر وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا في الصيام والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم حلوا من أحرامكم بطواف البيت وبين الصفى والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج وجعلوا الذي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد بين الحج؟ فقال فعلوا ما أمرتكم به. فلولا أن سقط الهدي لفعلتم مثل ما أمرتكم به. ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله متفق عليه. فإن أحرم به ثم بها لم يصح ولم يصر قارنا. وهو قول عليه رضي الله عنه رواه الأثرم لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق ويبقى على إحرامه بالحج ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغب لقول طاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه بين الصفا والمروه إلى آخره وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان لحديث أنس قال قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت يا علي قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا لا أن معي الهدي لأحللت متفق عليه لكن السنة لمن أراد نسكن أن يعينه. لحديث عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج عمرة ومن من أهل بحج متفق عليه وأن يسترط فيقول اللهم إني أريد الدوس الفلانية فيسيره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني لما روى النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بما أهللت قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضبعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا واجعه فقال لها حجي واشتريطي وقولي اللهم إن محل حيث حبستني متفق عليه ولنسائي في حديث ابن عباس فإن لك على ربك ما وفي حديث اكلمة فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك رواه أحمد باب محظورات الإحرام وهي سبعة أشياء أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورسل ولا زعفران ولا الخفيد إلا أن لا يجدان عليني فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين متفق عليه نص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك قاله في الشرح وأنه في الخفين لا يقطعهما لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بعرفات ما لم يجد إزارا فليلبس راويل وما لم يجد علين فليلبس خفين فليلبس خفين متفق عليه قيل إن هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق لأن هذا بعرفات قال درغطي وحديث ابن عمر بالمدينة في أحمد عن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر وذكره وأجب عن قولهم حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ بأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم وهو جواز اللبس بلا قاطع الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استغلال بمحمل لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن اللبس العمائم والبرانس وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مرابية متفق عليهما وكره أحمد الاستغلال بالمحمل وما في معناه لقول ابن عمر أضحي لمن أحرمت له أي أبرز للشمس وعنه له ذلك أشبه الخيمة وفي عديد جابر أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها رواه مسلم وينطرح طرح على أشجرة ثوبا يستضل به فلا بأس يجمع قاله في الشرح ولو أن يتضلل بثوب على عود لقول أم الحصين حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخر بخطة من ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة طواه مسلم ويبعه له تغطية وجهه روي عن أثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ولا يعرف لهم مخالب في عصرهم وبه قال الشافعي وعنه لا لأن في بعض الفاظ حديث صاحب الرحلة ولا تخمر وجهه ولا رأسه ويغسل رأسه بالماء بلا تسريع روى عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه ومحرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر متفق عليه واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا رواه مالك والشافعي وعن ابن عباس قال لعمر ونحن محمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء رواه سعيد وإن حمل على رأسه الطبقا أو وضع يده عليه فلا بأس لأنه لا يقصد به السدر قاله في الكافير وتغضية الوجه من الأنثى لكن تسديل على وجهها لحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفة زينة رواه أحمد والبخاري فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه فيحمل على السدر فلا يكون فيه اختلاف قاله في الشرح فإن احتاجت لدغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا قرأوا بالشرح انتهى لحدث عيشة كان الرطبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حذونا سدلت إحدان جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه روه أبو داود والأثرم ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي الثالث قصد شم الطيب لقوله في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب قال في الشرح اجمعوا على أنه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافة لقوله ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران متفق عليه ومس ما يعلق لأنه تطيب ليده واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه ريحه وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه ولو شمل فواكه كلها وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزامة وكذا ما ينبته الأدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصر وقرنفل ودهر صيني قاله في الإقناع فمن لبس تطيب او وغطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم عفية الامه عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى لسدامته المحظورة من غير عذره الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف لقوله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة نص على حلق الرأس وقسن عليه سائر شعر البدن وتقليم الأظفار قال في الشرح أجمع على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر وأجمع على أنه يزيل ظفره إذا كسار الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول إجماعا لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما ضمن الحرم الآية وقوله هي أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حظم الآية والدجالة عليه والإعانة على قتله لأنه أعانة على المحرم لحديث بقتالة أنه كان مع أصحاب الله محرمين وهو لم يحرم فأبصر حمارا وحشيا وانا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني به وأحب لو اني أبصرته فركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم نهولون الصوت والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها وشر إليها قالوا لا قال فكل ما بقي من لحمها منتفق عليه وابسط بيضه لقول ابن عباس في بيض النعام قيمته وعن ابي هريره مرفوعه في بيض النعام ثمنه طرحه ابن ماجه وقتل الجراد لانه البري يشاهد طيرانه في البر ويهلك الماود وقع فيه وحديث ابي هريره مرفوع إنه من صيد البحر وهم قاله ابو داود وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه قال ابن مدري قال ابن عباس انه من صيد البحر وقال عروته هو من نثره الحوت والقمر لأنه يترفه بإزالته ولو أبيح لم يتركه كعم بن عجرة وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام مئذا حكي, حكي عن ابن عمر قال هي أهون مقتول عن ابن عباس في من ألقاها ثم طلبها فلم يجدها تلك ضالة لا تبتغى لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذن مطلق في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه لحديث خمس فواسق يقتن في الحل والحرم الحبأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور وفي لفظ الحية مكان العقرب متفق عليه قال مالك الكلب العقور معقر الناس وعدى عليهم مثل الأسد والذيب والنمر فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه من أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات الموذية والزنبور والبق والبعوض والبرغيث والذباب وبه قال الشافعي قاله في الشرع وبه قال الشافعي قاله في الشرح السادس عقد النكاح ولا يصح لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلى البخاري وليس الترمذي فيه ولا يخطب وعن أبي غطفهن عن أبيه عن عمر أنه قال فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم رواه ملك في المعطاء ودرق طني قال في الشرح ويباح شراء الأمائل للتسري ويباح شراء الإيماء للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافه السابع الوطء في الفرج لقوله تعالى فلا رفة ولا فسوقة ولا ردال في الحج قال ابن عباس الرفة الجماع قال ابن المندري أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع والأصر فيه مروي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف ودوعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء فإن لم ينزل لم يفسد لا نعلم فيه خلافا وإن أنزلت عليه بدنا وفي فساد الحج روايتان إحداهما لا يفسد وهو قول الشافعي لأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا يصح قياسه على الوضع في الفارج لأنه يجب به الحد دونها والثانية يفسد وهو قول مالك وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل لما تقدم وعن أحمد يعطي شيئا وقال إسحاق تمرة فما فوقها؟ وعقد لكاح إلى فيه كشراء الصيد وفي البيض والجراد قيمته مكاله لما تقدم ذا البيض وروي ابن عمر رضي الله عنهما في الجراد الجزاء وفي الشعرة أو الظخور لإطعام مسكين وفي الثنين إطعام أثنين لأثنى المدة أقل ما يجب لأن المدة أقل ما يجب وعنه قفضة من طعام لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب إلى المصير إلى الأقل لأنه اليقين والضرورات تتبيع المحظورات من المحرمات ويفدي لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أدم رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ولحديث كعب العجرة ويأتي قريبا باب الفدية وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرام وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ضفورين ولإمناء بنظرة والمباشرة بغير إجزال مني يخير بين ذبح أو صيام ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله قال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام او اطعم ستة مساكين او انسك بشاء متفاق عليه ولفظه ولفظة او للتخيير ولفظة او للتخيير والحق الباقي بالحلق لانه حرجم للترفوه فقيس عليه وقال ابن عباس في من وقع على امرأته في العمره قبل التفصيل عليه فدية من صيام او صدقة او نسك رواه الاثرم وروا الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة من تطرحة وهو محرم فسأر فأجمع له على أن يهرق دمه وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونهوهما لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج فوجبت به شات كالحلق ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف. ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدر منكم هديا بارغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام الآية هدي التمتع والقران والإحصار وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة نص عليه فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج روية ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب وتصح أيام التشريق قال ابن عمر وعائشة لم يرخص أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري وبه قال مالك والشافعي في القديم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 فإن لم يجد صام عشرة أيام صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة ويجب على من وطأ في الحج قبل التحليل الأول أو أنزل منيا بمشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنه فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع كدم المتعة لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قالوا للواطئين هديا هديا وإن لم تجد فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وقيس الباقي عليه والواطئ بعد التحلل الأول لا يفسد النسك لكن يمضي إلى الحل فيحلم منه ليطوف للزيارة محرما لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل رواه مالك ولا يعرف له مخالف من الصحابة وعليه شاه لأن الإحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن يكون مجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساده الحج وفقا لأبي حنيثة وعنه يلزمه بدنه لأنه قول ابن عباس وبه قال الشافعي وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعيشات لقول ابن عباس في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك رواه الأثرم والتحلل الأول يحصر باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء لحديث عائشة مرفوعة إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء رواه سعيد وقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم والحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه والثاني يحصل بما بقي من السعي إن لم يكن سعى قبل ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض بالبيت ثم قد حل له كل شيء حرم منه متفق عليه فصل في جزاء الصيد والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنا قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية وفي حمار الوحش وبقره بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه وفي الضبع كبش لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك رواه أبو داود وغيره وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش وفي الغزال شات قضى بها عمر وعلي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وفي الوبر والضب جدي له نصف سلة قضى به عمر وأربد وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر روي عن عمر وابن مسعود وجابر وفي الارنب عناق دون الجفرة يروى عن عمر أنه قضى بذلك وفي الحمام وهو كل ما عب الماء أي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير وهدر أي صوت كالقضى والورش والفواخت شاه نص عليه وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع ابن عبد الحارث في حمام الحرم وقيس عليه حمام الاحرام وروي عن ابن عباس إن أنه قضى به في حمام الاحرام وما لا مثل له كالإوز والحبارة والحجل والكركي ففيه قيمته مكانه وروي عن ابن عباس وجابر إن أنهما قالا في الحجلة أو القطاة والحبارة شاة شاه قاله في الكافي فصل حكم صيد الحرم ونباته ويحرم صيد حرم مكة إجماعا لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة الحديث وفيه ولا ينفر صيدها متفق عليه ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي ولا جزاء فيما حرم من صيدها وعنه فيه الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا انتهى وحكمه حكم صيد الإحرام لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاء ولم ينقل عن غيرهم خلافهم وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين قالوا في الشرح وكل ما يضمن في الاحرام يضمن في الحرم إلا القمل فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف قالوا في الشرح انتهى ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضض شجرها ولا يحش حشيشها وفي رواية ولا يختلى شوكها فقال العباس إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه فإنه للقبور والبيوت فقال إلا الإذخر متفق عليه ويباح انتفاع بما زال وانكسر بغية فعل آدمي وبفعل آدمي لم يباح الانتفاع انتهى والمحل والمحرم في ذلك سواء لعموم النص والاجماع فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة لما روي عن ابن عباس لأنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة ويضمن الحشيش والورق بقيمته نص عليه لأنه متقوم وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه لقول جابر كنا ننحر البدنه عن سبعة فقيل له والبقرة فقال وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم ويجزء عن سبع شياه بدنة أو بقرة لما تقدم ويجزء عن البدنة سبع شياه لحديث ابن عباس اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتع سبع شياه فيذبحهن رواه أحمد وابن ماجه والمراد بالدم الواجب ما يجزء في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة لقوله تعالى في المتمتع فما استيسر من الهدي قال ابن عباس شاة او شرك في دم وقوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك فسره صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاه وقيس عليهم الباقي ذبح احدهما فافضل لانهما اكثر لحما وانفع للفقراء وتجب كلها أي البدنة أو البقرة إذا ذبحها لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه فكان كله واجبا كالأعلى من خصار الكفارة إذا اختاره باب أركان الحج وواجباته أركان الحج أربعة الأول الإحرام وهو مجرد نية فمن تركه لم ينعقد حجه لحديث إنما الأعمال بالنيات الثاني الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة لحديث الحج عرفة رواه أبو داود ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال أبو الزمير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم رواه الأثر فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرف صح هجه يوم حديث عروة من ابن مضرس ابن أوسي ابن حارثة ابن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمجدل فتحين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طيئ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فان لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال المجد وهو حجه في ان نهار عرفه كله وقت للوقوف وقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفه من جاء ليله جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج رواه الخمسه لا ان كان سكرنا او مجدون او مغمى عليه لانه ليس من اهل العبادات بخلاف النائم ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطا اجزائهم نص عليهم لانه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق وهل هو يوم عرفة باطنا في خلاف في مذهب أحمد قال شيخ تقي الدين ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فقد فاتهم الحج لتفريطهم وقد روي أن عمر قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر ما حبسك قال حسبت أن اليوم عرفة فلم يعذر بذلك رواه الأثرم الثالث طواف الإفاضة لقوله تعالى والي بالبيت العتيق. فعلى إش تقالت حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت. قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستناهيه. قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطفد بالبيت ثم حاضد بعد الإفاضة. قال فلتنفر إذن. متفق عليه. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأتي به ووقته من نص ليلة النهر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نص الليل ولا حد لآخره وفاعله يوم النهر أفضل لقول ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر متفق عليه الرابع السعي بين الصفة والمروة لقول عائشة طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون تعال بين الصفة والمروة فكانت سنة فلا عمري ما أتم الله حجم لم يطوف بين الصفة والمروة رواه مسلم ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعية رواه أحمد وابن ماجاه واجبات الحج وواجباته سبعة وقيل ستة لأن طواف الوداعي واجب على كل من أراد الخروج من مكة واحد الاحرام من المقات لما تقدم اثنان الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقد قال خذوا عني منسيككم ثلاثة والمبيت ليلة النحر بمزدرفة إلى بعد نصف الليل لأتنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذ عند منسيككم وعن ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدرفة إلى ميناء متفق عليه وعن عائشة قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت روه أبو داود أربعة والمبيت بمنا في ليالي التشريق لقول عائشة ثم رجع إلى ميناء فمكث بها ليالي أيام التشريق الحديث رواه أحمد أبو داود ولم يفهم حديث ابن عباس قال استأذن, رسول الله صل... استاذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من من أجل سقايته فأدل له متفق عليه وعن عصي بن عدير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن ميناء يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد يومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي خمسة ورمي الجمار مرتبا فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسابع حصيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها ولأنها تحية منا ويرمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتالي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبب حصيات يكبر مع كل حصاة يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة وتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها رواه أبو داود ستة والحلق أو التقصير لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال فليقصر ثم ليحلل ودعا للمحلقين ثلاثة ولمقصرين مرة متفق عليه. وفي حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منها فأتى الجمرة فرمها ثم أتى منزله بمنا ونحط ثم قال للحلاق خذ وأشر إلى جانب الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس رواه أحمد ومسلم وقال ابن المندري أجمع على ابزاء التقصير إلا أنه يروى عن الحسن إجاب الحلق في الحجة الأولى ولا يصح الآية ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه روية ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافاء قاله في الشرح سبعة طواف الودع لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه أركان العمرة وأركان العمرة ثلاثة الإحرام وهو نية الدخول فيها لحديث إنما الأعمال بالنيات والطواف والسعي لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وقوله إن الصفة والمروة من شعائر الله الآية ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه ابن ماجه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هد فليطوف بالبيت وبين الصفة والمروة وليقصر وليحلل منتفق عليه وأمره يقتضي وجوب وواجباتها شيئان الإحرام بها من الحل لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم وقال في الشرح ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرى منه وكان مقاتلا لهن له علم فيه خلافة والحلق والتقصير لقوله فيما سبق وليقصر وليحل وليحلل وليقصر وليحلل والمسنون كالمبيت بمنا ليلة عرفة لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة رواه مسلم عن جابر وطواف القدوم والرمل في ثلاثة أشواط الأول منه وللصباع فيه لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طفل البيت منتفق عليه وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت أباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى رواه أبو داود وفي حديث جابر حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورضاء أبيضين نظيفين لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليهدم أحدكم في إزار ورداء ونعلين رواه أحمد والتلبية من حين الاحرام إلى أول الرمي في الحج وأما في العمرة فإلى استلام الحجر لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفه أهل فقال لبيك اللهم لبيك الحديث متفق عليه وعن الفضل ابن عباس قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى ميناء فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه الجماعة وعن ابن عباس مرفوعا قال يلبي البعتامر حتى يستلم الحجر رواه أبو داود فمن ترك رخنا لم يتم حجه إلا به لما تقدم ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح لقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم وهو مقيس على دم الفواتي كما في الشرح. ومن ترك مسننا فلا شيء عليه لعدم النص في ذلك فاصل في شروط الطواف وشروط صحة الطواف أحد عشر النية والإسلام والعقل كسائر العبادات ودخول وقته وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر وقال أبو حنيفة أوله طلع الفجر يوم النحر وستر العورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان متفق عليه والتناب النجاسة والطهارة من الحدث لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ضواه الترمذي والأثرم وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت لفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري متفاق عليه وتكميل السبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فيكون ذلك هو الطواف المأمور به وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني منسيككم فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئ وكذا إن سلك الحجر أو طاف على جداره أو شاذوران أو شاذروان الكعبة لأن قوله تعالى ولي الطواف بالبيت العتيق يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه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 وقد قال خذوا عني مناسككم فيستأنفه لحدث فيه قياسا على الصلاة فيتوضأ ويبتدئه وعنه يتوضأ ويبني إذا لم يطال الفصل فيتخرج في المعالاة روايتان إحداكما هي شرط كالترتيب والثانية ليست شرطا حال العذر لأن الحسين غشي عليه فحمل فلما أفاق تمه قاله في الكافي وكذلك قطع طويل لغير عذر لإخلاله بالمعالاة ويبني مع العذر قال الإمام أحمد إذا أعيا في الطواف فلا بأسا يستريح وإن كان يسيرا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإذا صلى بنا على طوافه قال ابن المندر لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن فإنه قال يستانف وكذل جنازة لأنها تفوت وإن شك في عرض الطواف بنى على اليقين ذكره ابن المندر إجماعا قاله في الشرح سنن الطواف وسننه استلام الركن اليماني في يده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو أن يستلم الضفن اليمانية والحجرة في كل طوق قال نافع وكان ابن عمر يفعله رواه أبو داود وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبال الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلة ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات رواه ابن باجة ونقل الأثرم ويسجد عليه فعله ابن عمر وابن عباس فإن شق استلمه وقبل يده لما روى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم ركن بمحجن معه ويقبل المحجل رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والطباع والرمل والمشي في مواضعها لمن تقدم والركعتان بعده والأفضل خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقيل للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة أفضل لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا إلا صلى ركعتين أخرجه البخاري فصل في شروط السعي وشروط صحة السعي ثمانية الني النية والإسلام والعقل لما تقدم الموالاة قياسا على الطواف ولأنه صلى الله عليه وسلم والا بينه وقال في الكاف لا تجب لأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كالرمي وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام انتهى والمشي مع القدرة قال في الشرح ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولولي غير عذر وفي الكافي يسن أن يمشي فإن راكب جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا وكونه بعد الطواف ولو مسنونا كطواف القدوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف وقال خذوا عني مناسككم وتكميل السبع يبدأ بالصفة ويختم بالمروة لما في حديث جابر واستعاب ما بين الصفة والمروة ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط لحديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم لما دن من الصفة قرأ إن الصفة والمروة من شعائر الله ابدا بما بدأ الله به فبدأ بالصفة فرقي عليه الحديث رواه مسلم ولفظ النسائي ابدا بما بدأ الله به سنن السعي وسننه الطهارة وستر العورة لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت لفعله ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري مدفق عليه وقالت عائشة إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حضت فلتطف بالصفة والمروة فإن سعى محدثا أو عريانا أجزاءه في قول أكثر أهل العلم لكن ستر العورة واجب مطلقا والمولاة بينه وبين الطواف بأن لا يفارق بينهما طويلا وقال عطاء لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى في آخره وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحبى يرش على بدنه وثوبه لحده جابن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له رواه أحمد وابن ماجه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضى وعن ابن عباس مرفوعا قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من ماء زمزم رواه ابن ماجه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملاه من خشيتك لحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما او زمزم لما شرب له ان شربته تستشفي به شفاك الله وان شربته يشبعك اشبعك الله به وان شربته لقاطع ظمائك قطعه الله وهي هزمه جبريل وسقي الله اسماعيل رواه الدار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 وتتحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة ألف وفي المسجد الأقصى بخمسمئة لحديث جامعين النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواء إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة رواه أحمد بن ماجة بإسنادين صحيحين وعن ابي الدرداء مرفوعا الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وصلت في مسجد بألف صلاة وصلت في بيت القدس بخمسمائة صلاة رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه. باب الفوات والإحصار من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعدر حصر أو غيره فاتوا الحج وانقلب إحرامه عمره لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال أبو الزبير. فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم رواه الأثرم وعن عمر بن الخطاب أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبر بن الأسود حين فاتوم الحج فأتيا يوم النحر أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله رواه مالك في الموطا والشافعي والأثرب نهوه وللنجاد عن عطاء مرفوعا نحوه والدار قطري عن ابن عباس المرفوع من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل ولا تجزئ عن عمرة الإسلام نص عليه لحديث عمر وإنما لكل مريء ما نوى وهذه لم يدوها في ابتداء احرامه فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لما تقدم لكن لو صدع عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء لقوله تعالى فإن عصرتهم فما استيسر من الهدي لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لازمه نقله الجماعه ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هدي بنية التحلل للآية ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق راسه بالحديبية وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك فان لم يجد صام عشرة أيام بالنيه صام عشرة أيام بنية وقد حل نص عليه قياسا على التمتع ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف لما روي عن ابن عمر أنه قال من حبي دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت رواه مالك لأنه لا وقت له فمتى طاف في أي وقت كان تحلل ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحجم جميع المحظورات وهذا يحجم النساء خاصة فلا يلحق به ومن شرط في ابتداء إحرامه إن محلي حيث حبستني أو قال إن مريض أو عجزت أو ذهبت نفقتي فالي أن أحل كان له أن يتحلل ما تشاء من غير شيء ولا قضاء عليه إذا وجد إذا وجد شيء من ذلك لظاهر حديث ضواعة السابق باب الأضحية وهي سنة مؤكرة هذا عندنا مع الحناب التي أنها سنة وأما عند الإمام أبي حنيفة فإنها واجبة على ذوي اليسار لحديث أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرانين ذبحهما بيده وسمى وكبر متفق عليه ولا تجب لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن لم يضحي من أمته طوه أحمد وأبو دون والترمذي من حديث جابر وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا لكن يكره تركها مع القدرة نص عليه وتجه النذر لحديث من نظر أن يطيع الله فليطع ويقوله هذه أضحية أو لله لأن ذلك يقتضي إجابة تعيين الهدي وبه قال الشفعي وقال مالك إذا اشتراها بنية الأضحية وجبت الهدي بالإشعار والأفضل الإبل فالبقر فالغنم لحديث أبي غيرة مرفوعا من اغسل يوم الجمعة غسل جنابتي ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كابشا أقرا الحديث متفق عليه ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة لقوله تعالى ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهمة الأنعام وتجزئ الشات عن الواحد وعن أهل بيته وعياله لقول أبي أيوب كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشات عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباها الناس فصار كما ترى رواه نماجه والترمذي وصححه وتجزئ البدنه والبقرة عن سبعة لحديث جابر السابق رواه مسلم وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة لحديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن رواه أحمد والترمذي وفي حديث عقبة بن عامر فقلت يا رسول الله أصابني جذع قال ضح به متفق عليه ويعرف بنوم الصوف على ظهره قاله الخرقي ومن المعز ما له سنة لحديث لا تذبحوا إلا مسنة فإن عز عليكم فذبحوا الجذع من الضأن رواه مسلم وغيره وعن مجاشع مرفوعا إن الجذع في ما توفي منه الثنية رواه أبو داود وابن ماجه وهو محمول على جذع الضأن لما تقدم ومن البقر والجاموس ما له سنتان ومن الإبل ما له خمس سنين لما سبق وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذر أو ذهب نصف اليته أو أذنه للعموم أما إذا كان القطع دون نصف الأذن أجزاء ونصفا فقط يجزئ على المقدم وفوقه لا يجزئ وهكذا الخرق إذا ذهب بجزء منها كالقطع وأما الشرم فيجزئ ولو جاوز النصف وعن أبي رافع قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين خصيين رواه أحمد لا بينه المرض ولا بينة العور بأن خسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخفيها ولا عرجاء التي تطيق مشيا مع صحيحة لحديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة وفي لفظ والعجفاء التي لا تنقي رواه الخمسة وصححه الترمذي والعوراء البين عورها هي التي انخسفت عينها وذهبت فنص على هذه الأربعة أن قصة اللحم وقسنا عليها ما في معناها وفي النهي عن العوراء تنبيه على العمياء ولأن العمى يمنع مشياها مع رفيقتها ومشاركتها في العالم ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها لنقصها ولأنها في معنى العجفاء ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها قياسا على العظماء ولا خصي مجبوب وهو ما قطع ذكره وأنثياه نص عليه ولا عظباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها لحديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم الأذن والقرن قال ابن المسيب العظب النصف فأكثر من ذلك رواه النسائي يعني التي ذهب أكثر من نصف, من نصف أذنها أو قرنها فصل في أحكام الهدي والأضحية ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى لقوله تعالى فاذكر اسم الله عليها صواف أي قياما حكاه البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال بعثها قياما مقيرة سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه وذبح البقر والغلم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة استحبه مالك والشافعي لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولحديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكفشين ذبحاهما بيده متفق عليه ويسمع حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين وفيه ثم قال بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك رواه أبو داود وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد لحديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد متفق عليه وللبخاري ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين أو قدرها لمن لم يصلي فلا تجزئ قبل ذلك لما تقدم ولأن غير أهل المصر تعذر في حقهم تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها قاله في الكافي ويستمر وقت الذبح نهار وليلة وبه قال الشافعي لأن الليل داخل في مدة الذبح وقال الخراقي لا يجوز ليلة لقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وهو قول مالك إلى آخر ثاني أيام التشريق قال الإمام أحمد أيام النهر ثلاثة عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس ولا مخالف لهم الا روايه عن علي رضي الله عنه ولانه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث متفق عليه فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه فان فات الوقت قضى واجب لانه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته كما لو ذبحاها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج وسقط التطوع لانه سنة فات محلها وسن له الاكل من هديه من التطوع لقوله تعالى فكلوا منها وقال أحوار الأمر الاستحباب وقال جابر كنا ناكل من بدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا رواه البخاري والمستحب أكل اليسير لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشرك عليا في هذه قال ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت, فجعلت في قدر فأكل منها وشرب حسيا من مرقها رواه أحمد ومسلم وأضحيته ولو واجبة لقول ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لي لحم هذه فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة رواه أحمد ومسلم ويدوذ من دم المتعة والقران نص عليه لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنه ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقر فأكلن من لحومها متفق عليه ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم لقوله تعالى كل منها وأطعموا القانع والمعتر وظاهروا الأمر الوجوب قاله بالشرح ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه كالواجب في كفارة والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها لما تقدم لحديث ابن عباس مرفوعا في الأضحية قال ويطعم أهل بيته الثلثة ويطعم فقراء جيرانه الثلثة ويتصدق على السؤال بثلث قاله الحافظ أبو موسى هذا حديث حسن ولقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والقانع السائل والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه فذكر ثلاثة فينبغي أن تقسم بينهم اثلاثا وهو قول ابن عمر وابن مسعود ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا لقول علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها ولا أعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه وله إعطاؤه صدقة الوهدية لدخوله في العموم ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه ولمفهوم حديث لا تعطي في جزارتها شيئا منها قاله أحمد اسناده جيد قال أحمد اسناده جيد وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحي عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم وفي رواية له ولا من بشرته فإن فعل فلا فدية عليه إجماعا بل يستغفر الله تعالى ويسن الحلق بعده قال أحمد هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم فصل في العقيقة وهي سنة في حق الأبي وله عصرة لأنهم صلى الله عليه وسلم حق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه وقال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال أحمد إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه لأنه أحي سنة فإن كبر ولم يعق عنه فقال أحمد ذلك عن الوالد وقال عطاء يعق عن نفسه فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاه لحديث عائشة مرفوعة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات رواه أحمد والترمذي وصححه وهذا قول الأكثر وكان ابن عمر يقول شات شاه لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود ولا تجزء بدنة وبقرة إلا كاملة نص عليه لحديث أنس مرفوع يعق عنه من الإبل والبقر والغنم رواه الطبرني والسلة ذبحها في سابع يوم ولادته قال في الشرح لا نعلم فيه خلافة لحديث سمرة مرفوعا كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق ويحلق رأسه رواه الخمسة وصحة الترمذي فإن فات ففي أربعة عشر فإن ففي إحدى وعشرين لحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشر, عشر ولإحدى وعشرين اخرجه الحسين بن وحي بن عياش القطان ويروى عن عائشة نحوه ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق أي يوم أراد لأنه قد تحقق سببها وكره لطخه من دمها أنكره سائر اهل العلم وكرهه لقوله صلى الله عليه وسلم أهريق عنه دما وأم عنه الأذى رواه أبو داود ورأى أبو, أبو داود أيضا داود عن بريدة كنا نلطخ رأس الصبي بدم العقيقه فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران فأما من روى ويضمه فقال أبو داود وهي مهمام إنما الرواية ويسمي مكان يضمه وكذا قال الإمام أحمد ما راه إلا خبر ويسن الاذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى لقول أبي رافع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة رواه أحمد وغيره وروى ابن السنية عن الحسن بن علي المرفوع من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان يعني القليله وسن أن يحلق قرأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضه ويسمى فيه لحديث سامرة السابق وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولد الحسن يحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضه على المساكين رواه أحمد وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن للحديث رواه مسلم وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة حاشا عبد المطلب قاله في الفروع وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ونحوها. قال القضي وكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم لحديث سامورة مرفوعة لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا رواه مسلم ولأنه ربما كان طريقا إلى التشاء ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء لحديث أبي وهب الجشمي مرفوعة تسموا بأسماء الأنبياء الحديث رواه أحمد وقال ابن القاسم عن مالك سمعت أهل مكة يقولون ما من أهل بيت فيه مسم محمد إلا رزق ورزق خيرا وإن اتفق وقت عقيقة واضحية أجزأت إحداه عن الأخرى كما لو اتفق يوم عيد ويوم جمعة فاغتسل لأحدهما وكذا ذبح متمتعين او قارن يوم النحر شاتا فتجزئ عن الهدي الواجب والاضحيه ويستحب أن يفصيل أن يفصلها عظاما ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة اعضائه لقول عائشه رضي الله عنها السنه شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجاريه شاتا تطبخ جدولا ولا يكسر لها ولا يكسر لها عظم ويأكل ويطعم ويتصدق ولا تسن الفرع ذبح اول ولد الناقه ولا, ولا العتيره ذبيحة رجب قال في الشرح هذا قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين فإنه كان يذبح العتيرة ويروي فيها شيئا ولنا حديث أبي هريره مرفوعة لا فرع ولا عتيرة متفق عليه ولا يحرمان ولا يكرهان والمراد بالخبر نفي كونهما سنة لن لحديث الحادث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فقال الرجل يا رسول الله الفرائع والعتائر